عن بعض آل أم سلمة أنه قال كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا مما يوضع الإنسان في قبره وكان المسجد عند رأسه